بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاءها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يوشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها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 ولا يخاف عقباها